وبدأنا نخلص في Treatment بتاع الاكتروبنس بتاع الاكتروب. وصلنا ل Treatment of Paralyptic يعني إيه Paralyptic Ectroblins من المصر دي أوربيكولارس غير بتقفل الليد اللي تحت من الأوربيكولارس بيشيل اللغة دي إذا أي واحد عنده Paralyptic Ectroblins غير إليه مش هيعرف في إيه في العينيه؟ غير كده يقول لك العيادة هنحاول نتريد الكود يعني نشوف النيرف ده طويل ليه مثلا فيه في نير في الزسبر النير هو مقطوع نخيطه يبقى تريثن تو بتذكره طبعا المعارف يقول لي اسمع في ثلاث حاجات لازم أساعد العصب إن ي طب العضلة دي من عدم الاستخدام يحصل له إيبول this use atrophy لازم أحافظ على العضلة من the this use طب العمة تروح ها أتوح حياة استخدام القرنية قلني الأرض يبقى لازم أحافظ على القرنية بس أساعد العصب هنحافظ على العضلة هنحافظ على القريه نعد العصب ازاي نديله فيتامين بي نديله كورتيزون نديله فازو دايليتور فازو دايليتور ليه نزود الدم اللي رايح للعصب عشان نبقى نحافظ على العضلة دي من عله الاستفاد ابعت العيان يعمل ايه في العضله دي جلسات كهربا عند دكتور العلاج الطبيعي بلاش مش عايز تكلفه ممكن اعيني يقعد يفصص كلني يا يعمل جلسات كهربا يا يعمل ليزر عشان العضله ما فيها ديس يوز اب ايه الكلام ده ازاي تحفظ القرانيه العين مفتوحه هو انت جاي بالنهار عشان تحفظ عليها اصل في شدي في تبليت لا بالليل مره. طب مفيش حاجه طب في حاجه بالليل بدل ما احط مره وبتاع طب ما العين هي مفتوحه ما ممكن قبل ما اجي اقفلوا عين البلاستر ممكن قبل ما ينام اعمل له, ممكن أعمل له العين ده مش هينفع كده معايا ركز معايا أخذ كلكم عارفينها السائل والذيب اللي اسمها ايه؟ ترسورة, ترسورة. كده انا عفزت على القرنية من اني يحصل فيها قرنة جربت العيانات جاسبت الشهور العيان يعنيه ما تنفنش لسه عنيه بسطوحة ولسه اللور دي بنادل كده ايه؟ هتتصرف ازاي؟ دعين مش راضي يا كيف؟ ايه رايش؟ انت عايز تورسل على البردبر الفشر اكتر ولا عايز دي عايز عايزها دي او ازاي بقى؟ هنضيق البردبر الفشر يبق وبالبريتنس في حالات البرمننت بالازس انا عايز اقلل حجم البلبيبروج اشهر عمليه يا جماعه بنعمل عمليه اسمها فاشيالاتا اسلينج اوبريشن ايه دي ايه الفاشيالاته دي خدتوا شيء اناطومي دي كاشي اوف ذا تول دي خيوط معينه كدة جميله اسمها فاشيالاتا وبعدين ركز معايا دي النوت بتاع العيان وهو العيان اهو داي بقى اني <تصفيق> <هل يجبني>؟ ايه <تصفيق> ليه جا منت؟ ميديا البلد رجل بلد بنبتح الاسخن في هزي المنطقة وبعدين نجيب الفاشل يا لاتا سوتشار لذي الخنها بنفتح لي ونبككها تحت الكل حد ما توصل للميديا البلد رجل بلد اخياتها الغرز ايه بقى الجره بتاعتي او الفاشل يا لاتا بتاع الميديا اللي يخيصناه فيه؟ ميديا رجل بلد رجل الطابلات رجي برضو تحت <تصفيق> الكل ما إيمش كده لا مش خيالها بقى في الاترة البذور رديك خيط من فوق فوق فوق والخيال إنه تمبر الفش رديك ماي ولا و... و... عليك أنا بس على اللي هنا وين أديك الخيط أديك فين فش ثلاثة في الميديا البذور اللجن واديكهم من هنا برضه ماشي تحت الجلد أعلى الجلد وخياله هنا فين مش الفش عايز دي. العملية دي في ميدي. ليك. بلدورة. ليك. بلدورة. ليك. فين عملت عقايا اوجز حوالين الليور اللي بتشيل الليور في الايه الجراب ما إيدي بقى عملت من الفش يبقى اسمها فش لاتا 2 اوبريشن ليه تقلل حجم كان بقى طب انت لو كنت تاخد غرزه ايه فش طب رقم ثلاثة عايز تقلل حجم, عايز تقلل حجم ممكن تعمل من تعملها عايتم التليكوم بس ولا ايه نصطب عليه تليكوم اتلينج اوبريشن يبقى نعمل عمليه يا من ايه ومن ايه العصايه الارضيه بتنزل اداه يا من تليكوم دي عملية جديدة قلنا نيجي على العيان ونعمل له تورز ازاي تعمل له تورز انت ايه رايك لو انا عملت العيان تورز هيحصل ايه حجم البذوره اكتشف ده ايه هو ده المطلوب ازاي نعمل له تورز نيجي تحت الجلد هنا نحط له حبه دمك ناخد اليد وايه ما ينفعش فضة ما ينفعش بهاية ذهب عشان ما يتفاعلش مع الجسم خلاص؟ جولد مكتوب ما... عند وجوب جولد وين ايه بلانت مكتوب قال لأ جولد وين ايه بلانتقش في الذهب دي هتعمل ايه؟ هتعمل دود انت ما ده المطلوب على حاجة اقل خلاص؟ لو انت راجل ضايع ودمارك على قدك كفاية بس دي كفاية فاشي يا ايه؟ دين كل واحد عالك نفس خلاص؟ ماشي يا كمان؟ طيب فاكرين من ضمن انواع الاكترومي خلصنا كده التريتمنت اوف كارلاتيك اكترومي حد عايز يسال حاجة؟ حد عايز يذا على معالج البراليت هعمل ثلاث حاجات هحافظ على لا هساعد العصب واحافظ على العضله ما يحصلش فيها بيز يوز اطروبي خلاص وهعمل اد القرانيه احميها من ان يحصل فيها كورنيال ارتس لو الحاله بيرمننت براليت هحاول اعمل افحج بالبازيلو انفشر اضيقه خالص خلاص ماشي كده طيب فاكرين السكاتريشال اكتب اخامي هنا بقى عمليات ممتعه وعايزه نباها موجود؟ موجود موجود؟ اوكي العمليات اللي جاية عايزه نباها دلوقتي لو عيان عنده سكار هنا مول سكار ازاي تعال بقى. اولا اوانا السكار ده ازاي بيعمل اكتروبيل بتاكو؟ بيعمل تلاتك بيشت بكتة صح؟ يعني السكار بيشت كده اهو بيعمل اكتروبيل لو السكار سمول سكار غير لو لارد سكار يا صار ايه بكرة؟ انا كل الحكاية عايز اريلي في الايه؟ استراكشن لو انا قدرت اضيع اللي للإذكار عمله يبقى العيان كثيرا ازاي هنضيع استراكشن؟ يقول لك تعالى حوالين للإذكار ويفتح بالمشرة بتاعت V-shaped incision اول ما تعمل انسيجن حوالين للإذكار كده بالمشرة بتاعك لقى للإذكار ويهي تعمل؟ ايه رشة؟ بقى للإذكار حوالله ايه؟ حوالله جابه ايه؟ ليه؟ انت خلاص فدلوقتي انا في شد كده في شد كده جلد وبتدي اللي ايه يوسع ايه رايك نفتح ليه؟ خايف ليه؟ لو دكتور حلوك يعمل ايه هيفتح دي وربما ده كده تاني ده ما عملش ايه ما عملش حاجة ده فتح فيه خايف ليه لا ازاي انا عايز اخيط من غير ما اعمل ايه تاني من غير ما اعمل سترتش تاني اعمل ايه بقى ركز معي مره ركز معاي. تركيز لو وغرزه هنا وغرزه هنا وبعدين نفس الطريقه غرزه هنا وغرزه هنا وغرزه هنا باين في الترتيب برضه غرزه هنا وغرزه الغرزه دي هتبقى في النص في النص ايه بقى يبقى انت فتحت وخيطت اه هنا واي ايه كده هنا كده لا السكار هيشد كده قالوا لك عباره كله الكارد بيشد كده لا ما ده كده وده كده الثلاثه الكارد <تصفيق> يعملوا ايه بعض بعض يلغوا بعض خلاص يا جماعه يبقى أنا فتحت دي وخيطت واي الثلاثه الكارد طول وات يكنسلو ايتش اذر اذا ذيل النوي ذيل النوي استراكشن خلاص يبقى التراكشن راح ماشي في عمليه تانية عايزه فين اشرحها مره عشان تفهموها ومره مش اه المره الاولانيه مش بتتحبو دلوقتي انا برضو عايز اعمل ايه عايز الغي الانفريدر بقى اعمل ايه ركز معاي. اجي حوالين الاسجار ده اللي كده ايه لبتس عمليه اسمها زيت بلاستي ايه رايك اتباني لما خلصت الفتحه بتاعتك دي بقى عندك كام فيلا من السكنين دي <تصفيق> صح عندي حته جلدة كده وحته جلدة كده ركز على عياني اعمل ايه في الـ 60 اجيب الجلدة اللي فوق الجلدة اللي تحتهم احطهم مع بعض دول لقيت جلد اللي هنا حجمه وسط طيب عايز ورقه عشان اشرح خالص عايز حاجه عايز ورقه بسرعه فاضيه ورقه ورقه فاضيه ورق يا ورق رجاله ورقه يا جماعه هجيب القلم اللي معايا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 هجيب الغبر في لايب والنور في لايب عدتهم مع بعض. لما عكس مع بعض هيحصل حجم في كده <تصفيق> بيرت حجمه ايه؟ حجمه ايه, <تصفيق> إيه؟ كده؟ كده كده مع بعض خلاص الحركه دي بتزود حجم التشو كده لا بتزودها بص الورقه هتتكبر عايزه بس حاجه قماش وهي ازاي كده ركز في الورقه ده كده والزد بلاطتي، نعم، تباهم دهود والزد بلاطتي مش مفهودة، مفهودة مكام خلاص؟ عايش بيكي بكش عايز أزاي، حجم كده خلاص؟ يبقى الاتكار مش عامل مش عامل ايه؟ مش عامل التركشن. طب إيه رأي يقول؟ أتألكم بقيته لو الاتكار الهارش كده بقى لكن بقى عايز تعاليني؟ لو الاتكار الهارش، ديه رأيك؟ نفتح حوالي بي ونخالص يعني كده <تصفيق> كده لاقي سكينه مش هينفع بقى لو الكارز مش هينفع على الدور دي واي اوبريشن هتشوه العيانه ايه يقول شيل على قد الاسكار يعني الحته دي كده شيلها ارميها في الشارع وبعدين تجيب حته جلد او وتخيطها هنا وهنا طبعا تجميل ترقيه في الايه في الجلد عمليه ترقيه الجلد اسمها سكن جرافتنج السؤال اللي اتت اماكن كنت عامل كلها لطيف قوي بعد ايدك عدت كده من هنا في من الصدره اما من هنا بالينا ايه من إيه؟ من, إيه. من, وراء من البوص إيه. حدث دي دي لا تبقى مان هيري على جمالها تي كمان دي هي كل الحتت اللي عليها دي لونها ابيض بس انا في هذا المكان بتاخد نفس لون الجلد حته دي يا جماعه مميزه انها بتديني اكسلنت كلر يبقى لو نعمل ايه دي واي او لو لارج نعمل جلد ايه عرفنا بنجيب حته الجلد منين عرفنا بنجيب حته الجلد منين من اماكن يا جماعة ها ريجون كده خلصنا الدرس بتاع الحصه اللي فاتت بص العمليه يعني كينجرافتس باينه لا باينه اهي وواحد حاسب يقلب لونها ابيض بص بعد فترة. هي ايه ماتش فور لو فكرة. عليها أفتر. هتلاقي تمام انا دي متميزة إن شاء الله بص بقى احنا عايزين نخلق ليه اللي لو أنتم عايشوا ليوندوا ليستحملوا لي حينها طويلة وثقيلة نعاف ومطول عليكم بقى أنت عشو قدر مصلحكم عشو قدر مصلحكم مش عايز أنتم وإحنا بقى نحن معنا ندرش أنت ناس هشيبه أجاز؟ هشيبه أجاز إن شاء الله حد جاي حد جاي لا لا <تصفيق> يلا انت تريد ان تتحدث عنك هل انت تريد ان تتحدث عنك هل انت هيا يا مارك أنا الجمعة يوم الحضر عايز هتك حصوتين اعني هتك نرحيش الجمعة بخلاص كبه وبعدك خلاص انت وبعد خلاص كبه كلمة يعني ممكن يحصل دوزن في الكبه في ارتخاف ممكن يحصل في في الكبه ممكن يحصل في في احسن من الدوزن كيف؟ انا بكلم عن سارد جدا ف كده في كلمه احسن من دوس بالنسبه ل بليبروتول واتس تون ذس او بليبروتول دروبينج في الابرد يعني ابر دي بيسقط لتحت طب قبل ما يسقط لتحت عايزين نعرض النورمال بوزيشن بتاعه النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ايليد مهم قوي اهو لو انت بصيت كده على العيان ده النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ايليد ياض ايه رأيك الابر ايليد بيغطي جزء القرنيه ولا ما بيضطي الأبر وان سيكتو افزا كورنيا أو الأبر تو ميليميتر زي افزا كورنيا الكلام ده يرقصح غير, بقى... غير لما يبقى العين بطل فيه فور، غير لما يبقى العيام بطس ستريت فورورد نسمي الـ ده يبقى يا هو النورمال position of the upper وان right. كورنيا او تو الكلام بقى ها فوروارد. نا نوروارد. احتعلم في المتوضل. اذا التوضل هو. ايه رايب؟ في وضع اثناني الليد مردي تقريبا نص الكورنية. بحضر ايه بالأبرلت؟ دروبي. سقوط في الأبرلت. دلوقتي بقى من ده ممكن. الحقيقه يا جماعة ان التوزس ده ممكن يظهر في غدا وسط كوجنت لكن لو اي حاجه هنا يجي له توزس تسميه اكوارد ودرير شويه ايه مشكله الكونجنت التوزس كله مشاكل ليه غلابا تيجي في العينين الاثنين لقى التوزس موجود عنده باي لاترال توزس ويعني تو بايلاترال وبس لقى توزس ومشاكل أخرى تلاقي التوزس اسوشيتد وذ اذر كونجنتال انومالي ايه هي الاذر كونجنتال انومالي اللي تيجي في مع الكونجياتر تون أنا أقولها في الواقع، خلاص؟ أنا بتيجي بثلاثة مية الكونجياتر تون. ألم أنا أخذ درامات الكونجياتر تون؟ طبعا عين اتفرج على حلقة تون منهم. لأن عنده عنده عند المدرسة اللي تعطي تبي نص الدرج. ليه لأن تحضر رايت وليف. يا كمان رايت وليف أبر ولوور مينجر ولا تر دي نص الدرج. خيره؟ رايت وليف اي شريحة جيلك. يعني تقريباً تقول تودس، تخمصه السرقة عشان ما قولتش مثلاً اللي طيبات يعني ماشاً يا جماعة؟ يمين وشمال فوق وتحت مين اسأل نفسك دايماً في كل شريحة، السؤال ده لو طمحته أنا بلقك ها؟ عاول نفسك، لا تقوليش تودس ها؟ رأيه right تودس رأيه right تودس تعطاني بتبني بالكونجينة التودس يا ترى العيان بتاع الكونجيتا تول دي عنده براليس لا لو عنده براليس في ده مرض اسمه براليس ده بتاع ما, عنده براليس ما إيه؟ مشكلة في في مش, مش الفرق بين يعني يبدأ في فيه مشكلة في الـ contraction يعني المطل مش شغاله لكن الـ في مشكلة في الـ contraction وفيه مشكلة في الـ relaxation أقول لك في الـ في <تصفيق> المطل مصعب وأنا هي عرفة contraction ترفع الـ listen وأنا هي عرفة وينزل لتحت يا يبقى بور contraction بور relaxation ده يفرق معاك لو طرف عنده conchins هتوقعيني مين نزلتا تحت <تصفيق> ثلاث سؤال لو انت قلت لي بص بتحكي يا رب ايه اللي بيحصل وفي آي الليد ووراها مين الليد؟ طب قلت انا دلوقتي عندي هنا لا اقدر لكم ليه عندي نزل؟ الليد ده نزل, نزل. والليد اللي بيكون شهدتها بتوز مشودي ليه؟ في بور ايه؟ في بور اذا لما بص اخبار العين اللي فيها ايه؟ الليد بتاعها بيبقى ولا في بي مهمة في الدايغوني. يبقى العيان بتاعنا يا جماعه لما اقول اقوله بص لتحت. هياخد بوضشا ايه؟ طيب ليه؟ ليه طوز دي لت ما طوعينيش ونزل هو كمان ليه تحت عشان فيه ديس عشان فيه بور ايه كمان؟ بور ريلاكسيشن. طبعا الناس اللي خدوا قربت معاها هيفهموني. لما اللت ما بيرضاش ينزل ما بيطوعينيش. كادي لها ايه؟ ماذا ايه اصنحت لتوضها عليك؟ ماذا لت لايه؟ يعني تأخر في الليس مش مش رودي ينزل معي تأخر في الليس، الليس ليه؟ الخلاصة، العين عنده برزت عنده, عنده بور, عن بور إن بيجي ايه يا جماعة؟ كونجينتر، رقم واحد تلاقي عنده ويكنس في السبير الرجل دلوقتي احنا عن عنده مشكلة في مين المفصل اللي بترفع دي معانا مشكلة هنا كمان. مين دي بقى؟, دي بقى, دي عين دي بقى دي مين؟ دي ودي فيها مشاكل. فيه في مع بعض. في إذا لو في مشكلة تبقى هو الأثر عندي. طيب في حاجة تانية بتلاقي الولد عنده تورس وعنده حت اسمها اسماء إبيكر هوريالكود دلوقتي دي مشكلة تانية مع التورس يعني ده أحلى في نوع من جلد التورس زين. بس التورس معكوا جلد أنومن الأخرى اللي هي حت تيجي كشيء هنا. كيب فورد كفر الأري أو في دمية الكام. حت الجلد اللي ما إبيكر. شيء حت الجلد فوق الكام ده مثالي. ابيكان تبقى رقم اثنين بلاقي ايه مع الكونجينسة التولش رقم اثنين <تصفيق> ابيكان رقم ثلاثة بلاقي ايه مع الكونجينسة التولش في الفينومنا الغريبة دي بس ده ده عم الكونجينسة لما فتح بقه حصل ايه صح؟ corrected او elevated on moving دي لوقه الفينومنا دي اسمها ماركر فينومينو صفر او جو وينكنج فينمينو ليه هو لما الجو أصل ايه فعني غمزت طلعت لفوق قول بصوا عليا الولد ده عامل زوز ما يفتح بقه لا خلاص ماشي يا جماعه جو ده ما ماركر جنب من اون اوجو وينكنج فينمينو دي اللي المفروض صفاي سكيد والمفروض الماثل وستكيشن طب الخامس ايجنا النورمال هنا بقى هنحصل في اليوم ده دي بتحصل لخبطه في الادريشن مش جاي سيرف اللي بيجي بين اللي بدل يطلع كمان للميتور مطر ما يفتح برك كل ما النيورون يحصل فيها ايه نشتغل. يبقى ايه ده المركز جانت في النور فورتي انرفش. غلط طب لو راح اشرح الانفيشن الغلط السن فايبرز منين راحوا لايه السن فايبرز من الخامس من البروجكت الرقو اللي بيتم انستيك اوف وورك خلاص شوف ديت الاموره دي عندها ايه عندها كونجهزة التوز لما فتحت بقاءة التوز خطو الله ايه؟ أوه. اختفي. ايه رأيك التوز ده موجود طول النهار او لا تعب يختفيه؟ تعب يختفي عشان كده رقم واحد ده من ضمن التوز حكس ده بريوديك توز. يقول لو جمعنا هكذا على جنب، ايه اول سبب بريوديك توز؟ اول ام. ايه؟ ها التوز ده بيختفي شو مقوله عطور سميه ايه ماركوز جانف في نور. فهمنا الموضوع يا جمعان؟ ما ممكن التجربه من الممكن ان يكون هناك التجربه من الممكن ان يكون هناك التجربه من الممكن ان يكون هناك التجربه من الممكن ان يكون من يكون من الممكن من الممكن ان يكون هناك التجربه من الممكن ان في ايه دايدي؟ لذور في اكتروبيل صح؟ في حتى الجلد داينا اسمع ايه؟ إيبقانس المسافة من الميديا كانت الميديا كانت وقت حسنا تيجانس اللي عنده مليون مشكلة من ضمن المشاكل عنده ايه في القبر ليد؟ عنده دوسر خلاص؟ إذا من الكونجيسة دوسر جزء من سندروم الليد مو؟ تيمودس تيموز السندروم عسالك سؤال ايه رأيه في الاكتروبيل في كل الليد؟ الاكتروبيل في كل الليد؟ داي أكتر من لاترل. لما يبقى الاكتروبيون لاترل يعني نكتب كده لاترل الاكتروبيون حاجة اسمها ايري يعني سمعته؟ يبقى الاكتروبيون هنا مش اسمه اكتروبون. اسمه ايري بلفرن. يعني ايري بس ايه؟ بس ايه؟ <تصفيق> اري بلفه يعني اكثر بس اري بلفه اري بلفه اري بلفه اري الدي الكونجيتاتور، قصدي بقى على كوين لا مش كل كونجيتاتور، مع ايه بقى؟ كل كونجيتاتور مع ماركوس ممكن خلت مع الأقوار بالتولد الأقوار بالتولد بقى, بقى كثير. أنواع كتير ممكن المشكلة تكون في النرب اللي عام الصدق اللي بيت دي سؤال هنا عليه عشرة قليل جاي خمسة جميلتين خمسة جميلة اول السؤال جاي ممكن المشكلة تكون رقم اثنين في الماضي قولي بقى النربات اللي لو الواضحة يحصل تولة. سرد نيرف طبعاً ليه؟ لأن السرد نيرف هو اللي عن الصطلاين مين من المثل دي. سرديت صطلايت السرد نيرف بسألك سؤال. لو أنا عنده السرد نيرف وقول صعب عنده تودز بات. لا و وسكويرز. ما هو السرد نيرف ده مش بيسبلاي بيتوا بات بيسبلاي كمان اكتره اغلى المفروض. ليحصل تودز اند سكويرز. هنا مش هيتك لطيفة قوي أي واحد يعني لك مفروض يجوب الدنيا تنين. مفروض يجوب ايه؟ الدبلو بيعل هنا هيد... في هي ذا سكوان ودوت الدبلو سكوانت هنا رؤيه مختلفة تماما السكوانت بتنغرد لي في هويه ليه لما الناس نيجي قالتنا يبص في اتجاه واحد لا لا بقولك بس مش شايفه حاجه اثنين لأن العين محوله متغطيه بايه متغطيه في تولز العين بس متغطيه كأنها مش موجوده ماشي يا جماعه يبقى هنا انت منتهي من وجود التولز تخيل لو العيان.. لو العيان ما هو العاسل وانت كده في الأول تجيب له إيه؟ تجيب له دبلوبيا. تبين الحول والحول لما يجب يظهر الايه يظهر ديبلوبيا الخلاطة العيان عنده توز and squint and the is without bacteria due to the presence of toes دي في الثاني لو اتقطع مش ليه؟ مش فيه هنا تانية شرف في عدلية اسمها مولر مصل فلايك بمين دي؟ بسنبتاك فهيك اللي عام تقوم أول حاجة في الحرسن شندروك إيه؟ شطر خلاص؟ كده؟ اثنين. خلاص؟ قولي اربع نرزاك لو قطعوا يحفظكم تعليك اللي ليش يا اللي خلال يفش يا اللي درجل الفورانتاليس مصر لتحت. لما الهيدرومل ينقطع من تحت يديني منظر ابيض وسودا ومش طول هو سودوكتين ماشي لا في فش يعني لو أنا مين كمان لو <تصفيق> <يسمع> بنام <تصفيق> لما تبقى مش عارف الامتحان حاجه بس اي حاجه لا غلط روجلي لا صح الرابع خلص هو صح هو روجلي يا صح الرابع بيت دكتور الدكتور ديدي هات اجيب ديدي مصر الرابع <تصفح> بيت ديدي دافكس <أكيد> والسادس بيت <تصفح> لا مالها يعني ايه اللي هيحصل يا هتخذ الرابع اتنين ايه هايش اشتخارك الان ابني اهو ما لو النيرف الرابع اتقطع ان شاء الله دقيقة اتخذ النيرف الرابع انا انا اتخذ الرابع الاقبار اطعنين وستطع على بيحصل حاجة اسمها هايبر تروبيا يعني هايبر تروبيا تطلع منظر شبه شبه بس, بس ايه خلاص يبقى النيرف الرابع اللي هيطفق هو الرابع لأن العيان اللي عنده العيان اللي عنده فورس النيرف روسي يعني طلع الفورس فايبرتروبيا أي واحد اللي طلع فوق يتهيق لك إن عنده توزت ليه؟ هتخلش تحت الليه؟ هتخلش تحت الليه؟ يجيه اللي ورزة شبه لتوزت ولكن هل في توزت بجابش بتاعوله برضو ايه؟ برضو ايه ميراض؟ توزت لاشي ما تجوش معايا أي حاجة بيه؟ هفايا معايا لا لا لا انت مش عاجبني ممكن المشكلة, معلش جاوب ممكن المشكلة تكون بالمصر أشهر أمراض تصيب المصر مرض واحد العضلات اللي هو المايزيني أجريجي دي بتبقى بنت عندها 20 سنة تحصونها كويسة طب تشتعل وتروح و تيجي على علاقة المرض ليه ولا يجي لها ولا يجي لها دود كويس؟ يبقى الدود إزاي نشتور النهار الدود إزاي زائب زائب زائب نينجي لما الجسم تتعب ليه هو ايه اللي بيحصل في العيان بتاع المعاتينيا الجسم بيطلع عندي بوديز اجنبيه بتاعه التايد كولين فبنرمي تقريبا المشتبه خلاص ماشي يا جماعه طب ازاي اكتشف ان التوز اللي عندنا ده واحد جاي من العياده اهو ازاي افهم ان ده بتاع مايتينيا جينس؟ فيروس خطير جدا ما بيتعملش ولو اتعمل يتعمل, يتعمل في وسط في الاي سي يو ايه الاي سي يو دي في في الاي سي التجين ده هو علاج المايتينيا بريف تسال عن علاج المايتينيا بريف اسمه تيجين او اه لو دي تيجين او بروستيجين عامل كيف طب اديله كده تيجين انترا لو خامس لو خامس يبقى يبقى طب قلت لك ان ده ممكن يموتهم نديله انترا فينا عشان كده التست ده ما بيتعملش او يو يتعب قوي, قوي قوي قوي قول له اتكلم قول بص كده 30 سنة. العين لو من النوع اللي مش هستح. بعد عشر ثواني او كمه الثواني يستحق بوله يعرضه التوز. اسمه فتيج ست. ده اللي بقول فوق ثلاثين ثانية لو على طول على طول يبقى ايه ده بحادث ايه وانشين يا مرض تاييه العضلات غير المرض راهن العضلات مرض اسمه ميوتونيا ديستروبيكا الجسم بيضرب المصر للساعتين يكون هقوم اوتو انتيبودس اجينست الماتس تلاقي العيان يا جماعه مصل في مصل في ما عندوش مضاد خالص مش في الجنب ما عندوش مضاد في كل جسم لا العيان بقى ماشي جرز على عظمه من غير ايه يعني من غير مطرز من ضمن المطرز اللي هتضرب مين ها يا جماعه اللي هنا ده اسمه مايدونيا ديستروكتا اوتو انتيبودس اجينست الايه اجينست الماتس طيب فيتوز الثاني أول مشكلة مايوجينيك ثالث مشكلة اللي على جزء منها بيبقى, إيه؟ بيبقى بعد كده اللي بيتوا تسرعين بلغة 5 برستشو، تسرعين بلغة وده جماعة؟ وده في ناس مع السم الأبنيروت الثهر بيدعم تسميه إيه بقى؟ أبنيروتكتورتس أو زي هل يا جماعة؟ سمعنا ان حضر هنا ويكنس إن العيان ده يجيبوا طول الصفحة بسلعة عندهم بس يقولوا طول بتاعك يفوق كده يرفع ولا بيرفع؟ يرفع كلها وابنيول دي السنانسيك وما تش حاجة فكل حينا عنده هنا شوية ويتنس إذ اللي قولتوه ارفع الجزء بتاعك حيرفع يبقى العيان ده الوحيد اللي عنده لو له ارفع الجزء يرفع يبقى العيان ده بتخشبه ازاي أغبر اللي فيتور فانكشن إذا العيان بتبقى إيه حاجة معنا تبقى جوت لي فانكشن خلاص اللي عنده جوت لي فيتور فانكشن طيب ايه اللي خلي الابنيوني ديك أنا قلت رقم واحد بعد مع السن، رقم اثنين مبت قبل ممكن انت ستبت. انت ثابت ازاي؟ بعد اي عملية، عملية كترة، عملية انتظام شركي ووحنا بنعمل في العملية، اول خطة في العملية، يجيب سلكة مانس بيكولاب، اقل شفاتي دهو،, دهو. فاكي دهو. دي موقع بشكل اللي دي، على نروح علىك <تصفيق> الايه اللي بيته بيطلع العيان بعد العملية بطول فاهم تضحك بقى في الجراحه لو انت عامل عمليه كترك طلعت ايه توض الدكتور غنجان ده بسبب الايه الاي سبيكل عشان كده دايما كده انا شجاع اه ما اكتب ايز بقى انا عامل كده لا لا لا هات لي واحد حنين شويه اه عندي واحد يفتح البيت بس بايه يعني لو واحد ما عملتش كده هيطلع لي الايه هيطلع لي الايه الاول يوم خلاص كده بقى ممكن الاي سبيكل الحاجات دي طب الابونيوز اللي اتقطعت دي ممكن اعمل لها ايه ممكن اغيرها ثاني يبقى ستريت بس هنعمل ايه في الابونيوز هنعمل ريبير يبقى العيان اللي عنده مشكلة في الابونيوز اسمه ايه اسمه ايه ابونيوتك تولز يتميز عن بقيه التوليتات كلها عنده جوده ايه جود لي فانكشن يعني اللي بيقوم سير صحيه طيب بقى بقيت التوز ده بقى بقى. واحد تحركه بتاع القطاع دخل هنا على حاجة اي حاجه ازازه معص بتاع راح قطع اسمه ايه ده تروماتيك تول سواء اللي الليفتور اتقطعت او النيرف بتاعها اتقطع ستير النيرف طيب واحد معايا واحد عنده هنا او ماسه هنا خدت الليفت ونزلت ماشي انت مين ده أي حاجة وزن على طول يحصل ميكانيكال اي واحدة جايرة في الاستئفال تستعبط عندها مشاكل عطفية و جاي عنا عمشان عندها ايش ويلاسة للطوز سميه ايه ده بقى غالبا بتبقى في مين و عندها مشاكل عطفية ايموشنن معرفة زي بقى ديش هزاي دي والله عبدك ايه واله اه بقى ديش هزاي اولا ديش هزاي بقى ويلاسة خلاص يجي ويلاسة بالنين الاثنين المفروض اي واحد عنده طوزة لكن هو عنده كوريشو ديشن هو ما امريكو مين عشان يعور هنا هتبص عليها عندك كوريجيشن هنا كوريجيشن يبقى ايه يبقى الحل في العيانه دي تبقى بالالقلم انا مفقش طب كويس عايز اقول لك ان العيان بتاع الهستيريا من ابن اخوكم لما تبقوا دكاتره امتيال كده ما تعملهمش كويس تعملوهم زي الزهق ايوه كده يعني في عذاب كمان اسهل على فكره بس البنات اللي لك العلاج ده ثم تزوجوها <تصفيق> اللي عنده تزوجناها ايه ده هو وش هو عيل ده ها؟ ده هو ده هزار وده مش حاجات يعني حاجة الهشيكة اللي بسعباتي الميجاني واللي مش حاجة ايه ايه اكتر اللي تحت لديه طيب دي, دي, دي اه على ايام في اوطه بقى سودو طولة. يعني انا عايز اركز عليه اشوف الاقي يا عم سودو ادي سودو ليبيتور شغاله المولر اختها شغاله يبقى العيان عنده ايه سودو في نوعين في لو واحد يعني دخلت لجوه بص العين مش من ضمن يعني العلاقة ما بينها هو ما بين الليد الأبر ليد بيغطي قد جين الأبر منزف. والعين كان الليد الليز كتب لنداء طب لو ما نعين يحصل إيه لزي ده مغطي نصف كراني ماشي ما ما ده اسمه إيه دود دو دو دو وطول هذي مشكلة من ديته؟ كل مشكلة من عين إيه؟ دخلت لجوه تبني ايه نو في أي واحد يعني دخل لجوه انت هيقلك ان عند ايه اللي حصلت لما العين دخلت لجوه ليه العيان هيالي اللي عنده تورتس اللد ما عادش بمين بالعين لوس اوف سبورت اوف بالعين ريد العين ما عادش ومن اللد ينزل لتحت يديني منظر شبه التورتس قالك سؤال يجيبوا صور من عندي طب وشو تورتس بنفس العين محش عشان كده بنسميه ايه افلابس فاكر العيان اللي حاجبه بيقع حاجبه بيقع اسمه ايه براودوز المنظر شبه ايه برده شبهة دولس أو شوزة توزة في عيان بقى لما ايه بيكبرت السن بسائل ال... الجلد اللي هنا ده بقى ريضاتها بص عليها بص عليها اهو اهو منظر اسمه ايه؟ اهو مرض اسمه درماس مكاليلة ريداندس ديه ومزكينه ومزكينه ومزكينه مع السن او يديني منظر بابس ولي هاته ايه؟ شبهة توزة المرض هنا وشوهة توزة فيه؟ سنس نفس العين عشان بقى. عشان كده مرضو ده اسمه ايه؟ ده ايه سلا ده ريداندس اسكن هو ده درماتو كاليدس ريداندس ياوزة اسكن وبذ عبر لد معه السن مش جيني مظهر شبه التوزت اسمه توتوز دو من دون ده أزابة توتوزت برضو المنظر ده قدره كبيره ما تتلقبعش الليد ده أكبره مغطي العين فيه لدر تراجش ومثل يا دكتور ساشل الأول وهلا يتهالك إن ده اللي نورمال وده اللي فيه ايه توت إذا ما فاحظر لي لدر تراجشن هنا ظهر ايه في العين الثانية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 صب مايتينيا كريز انت طول بيرتفع الصبح لما تنام البنت وتستريح يبقى ال بيوليودك تون بحرف ال ام جان جون ومايتينيا بتاع من شكل التوز حلو شكله حلو من باب كوزمتيك طب لو زاد زاد لحد ما غطى عنيك لحد ما غطى البيوليودك تبقى الكوزمتيك بتجي إن مش ايه مش ريبت. خلاص لو التوز الروتين كده في التوز غطى او وصل للبيولوج يعني هي المشكله فين هذا ادي شكوى العيان يا دكتور شكل التوز اتلاشى يا دكتور التوز زاد قوي ما معرفش ايه مم. عطش ايه طب لو فحصنا عفوا ان هي السان لو لقيت ماس في الابري او يبقى التوز ايه مكان لو لقيت هنا سكار كان في حاجه يبقى التوز ايه تروماتيك يبقى رقم 1 لو ممكن الاقي السبب او ممكن الاقي الكوز طب لو بضحة العيان لقيت معاه اذر كونترينة الانوميز يبقى ايه ده؟ نعم دقا، والذكار كده في واحد كده، ده كان جوه اللي ما كانت، ما كانت ترومة، يا الف... طلعوا الفكره مكان اللي قطعت ال لما المؤصل دخل هنا قطع اللي لو لقيت انت لقيت في إيه. قول لي بكل اللي احنا مين ينفع يبقى أول واحد صح واللي جنبها بتصعبت الاستريك والمايتين اي ايه خلاص احفظ انت البيلاترال والباقي يبقى يوني لكي احفظ البيلاترال والباقي يبقى <تصفيق> يا ترى لو الطوز اتميز لو الطوز خفيف اول حاجة بتظهر لو الطوز خفيف حاجة تفكركم حاجة لو ده الديد وده اصطرش كده ولا اللي بيتو ايه اللي بيتو كان منظن الحاجات انها ماسكه هنا تاني باللد كريس باللد هنا باللد كريس باللد كريس لو اللي دي بقى فيها ويد اول حاجة هتظهر انا ما على الجيس كريس ايه باللد حاجة خالص في الميان تقول ابتن دا دد كريس the becomes flat لها لها عندنا هنا.. بلق <تصفيق> <كريد بدأ> ايه؟ بلق ايه؟ لو لا حس كمان هتلاقي هنا فيه مارز توتر يعني هتلاقي جدا تجيبه بعدين؟ ازاي؟ تلاقي ايه؟ في المارز كيف؟ أول حاجة بتظهر بيصل ايه اللس كيف؟ أبسنس أو طب لو التوتر تيجي بشي تيجي بك وبدأ التوتر تيجي يغطي البيوت. العيني حاول يعمل حاول يعوض. اول قلنا لما حاول يعوض يعمل كونتراكشن في الفرنتال حاول بعض الحاجات التعويضية بعض الكومبنساتوري تشيم <تصفيق> لما هيكونتراكت الفرنتال كده لينك يحصل ايه من الاول الاي برايو بدا ينفع له يحصل في بذيب الكنترابشن وفضل انا متاج وحاكتنا هيحصلوا ويحصلوا ايه في الفورهيس كوريجيس ويحصلوا ايه في الآيبراوز أرش خلاص طيب بالعين هيحاول نعمل حاجة ثانية هيحاول ده هيغير وضع اسمه هيحاول يغير وضع اسمه, يغير وضع اسمه في البال لاترالكيتس هتترق عن ديني لاترالكيتس سيلاك انت معاه لطا لو سوض بال لاترال او انا مش شايد يعاني اعمل اي بوت بوت سيلاك انا نعمل يعاني انا او يرمي دماغه وراء ده از ثرون باك ووردز دي يا جماعه لسه هنبقى ناخدوا كلمه اسمه رايت رفليكس. يعني إيه رايت يعني عينيك تتحرك عكس الدفع يعني لما يجيب عينيك كده اا كده عينك تتحرك فين العكس طب لما لما ارمي المي العين تلفت فين لتحت اتو ريفلكس العكس ده رايت رفليكس العيان دلوقتي عنده بالاترا سو ده قال كده عينها تلف تحت إيه يشوف عم يبص على مش اردت ان اكون مسلما كنت اكون مسلما عنده اكون مسلما كنت اكون مسلما الحرب اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما لا اكون او كنت اكون مسلما كنت اكون في كنت ممكن مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما ايه؟ اكون مسلما كنت اكون مسلما حياته بقى كده كنت كل مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما طب ده الباي لاتيرال كي طب فيولر لاتيرال ديركز العين هيودي على الناحيه المريضه يعني لو اتوضت هنا عامل هيت سيلف كده ليه عشان العين اللي فين؟ ميديال طب لو اتوضت هنا هعمل هيت سيلف كده برضه عشان العين اللي جه المره تيجي فين ميديال لو عاوزه يعمل هيت سيلف كده او كده على اهم ناحيه الاول على الناحيه الابيكتيف ليه عشان يجيب العين فين <تصفيق> ميديا، يلي ايه؟ <تصفيق> لو نبتك للنسبة المشهورة ده دي فتكت عينيك دي بنوض كده ودي فتكت عينيك فتكت عينيك أوسع فيدي ميديا وانا عايز اجيبها عناية ميدياني عشان استخدم الجزء الأوسع من البلبيور الفشر بوشي إيه؟ ميديا طب لو اتود ازاق يومي ده اترا نركز معايا الحركة ليس مايه بقى دي اقول ليس مايه؟ ما ماهي؟ يبقى انا عايز حاول يتحرك دماغه في البي يعمل شد الهيضيشن اليوني لترال كيتز يعمل هيد يعمل هيد في كنتوها كمان؟ ليه؟ عشان يجيب العين ميديلي فرضو ليه؟ عايز يجيب العين ميديلي عشان البلديرالفشر فتحة عينيك أوسع في الميديلي عشان يحاول يستخدم الجزء الأوسع من البلديرالفشر وتشيب البرينالفشر منعه هذا الكريب حيكو ميديشن لو الحلقة يونيلاترا صف صغيرة عنده سبير يونيلاترا صفر. ها؟ عين ما بتشوفش. ما عين بتشوف. المخ يعني ايه العيني لما بتشوفه ادفاع. Neglection. لما البرين يعمل نجلكشن لهذه العين من عدم الاستبتاني. اتنه ايدي بقى؟ انا امبيلوب يعني. brain neglected oil is good ambilobious واي عين المخ نهملها. نصر ليه بالعين؟ كل لأن الوضع هيفقد السيطره على العضلات بتاعه العين منين مشتغل برحيفه بس كويس في اي عين امبلوبيا بيحصل فيها كل ده ايه بقى الامبلوبيا ولا السكوينز العين ده بتاعته استخدم الامبلوبيا اند العين دي هيحصل فيها ديسول طب يا جماعه تخيل انا هعمل ايه في ده عامل ككس ممكن لو خشوا من العين على كده ازاي يبقى له لو العين قدر على كده الدكتور ده مبسوط دي على كده جابها تخشق العنق اوكلر تخشف العلم تخشف العلم طب في البيلاتر الجسر يحتر الولد مولود عينين الاثنين ما على ذكرة مش لازم تبقى ممكن المخ يعمل من عدم مش تعب. ممكن يعمل دي ممكن في هي مش كومن يا جمهر سليوني لا بس ممكن تحصل في بالبايلات ايه جارجو كلب الأمبلويا بس أسوأ حاجة بتحصل للطفل ده ايه الأمبلويا هنا صعبة صعبة اللي بيحصل في للطفل ده يا جماعة منها نيبت هم صح؟ هل في ريجة تخص الليل؟ خبير احنا قلنا ان كلنا بنتورد عندنا هنا طبي. لكن الأشوفيا دي عشان تشتغل؟ لازم يوصل لها ضوء في أول ثلاث شهور من العمر. زالآن عندي بايلات الأشوفيا الثانية لازم. هل في ضوء وصل الأشوفيا؟ لا فيش. إذا أنا هعيش طول حياتي الأشوفيا دي مالها متوالدة بالون. لازم يوصل لها ضوء في ثلاث شهور من العمر. حد عارف بقى لو عايز بقيت حياته بتاعتهم مش شكالة. عيني عيني رايحة جاية. رايحة جاي. رايحة جاي. رايحة جاي. يعني إيه السيجمات؟ يعني نون fixing i due to what؟ due to failure of development of يعني يعني fixing يعني ليه؟ due to failure of development ليه؟ not develop؟ حين الضوء مقدرش يخش لها دي أول يوم أكتر حاجة بخاف من إيه، أمبيلوجيا أكثر حاجة بخذ من نورة البيلاترال كيزنس يحصل إيه في العين؟ نستيشن نعلم كويس أوي هنا على كلمة أمبيلوجيا وهنا كويس أوي على كلمة إيه؟ نستيشن إذا انت اليوني لاترال خايف من إيه؟ من أمبيلوجيا في البيلاترال كيزنس خايف من إيه؟ من نستيشن مرى؟ لا المخ المخ بي... بيعملها نجليكش النظرات بيئيه لبقى؟ آه ده علاج بس على شرط انت هتجول إعلاجه أمبلوب يعني إيه أم لما المخ عملناه هناك لما نظرش الشرطين دي ستة فيك. ايه الحل بقى؟ الحل إن أنا أخلي المخ يجي أكبره أن يجوب بديه أكبره أن السليم عنه بس ايه ازا ماينجعش جب لما لازم الولد يكون ايه صغير كيف خلاص بالله ايه انخلاصك نجمل زي فيدي الكلام طب لو جالك سب عنده هيني اللي هاتل عايز تغيش بالأمبلوبيا تعالجوا ولا تعالجوا متاخر. تعالجوا بدلي عايز لو سبت الأمبلوبيا دي فترة طويلة خلاص تبقى إرري برسجوا الأمبلوبيا بننحقق قبل ايه بالمرة كده قبل ست سنين تبقى بعد سنين <تصفيق> انت في الصرعه قولوا لي انت لوحدك ونلحق نستكمر ايه لما نلاقي الحاله بايلاتا خوفي من ان التشيك اب يخليني احول التلزم قبل قد ايه بالظبط قبل قد قبل 3 شهور يبقى معدل العمليه في يوم لاكريدنز يختلف عن معدل العمليه فين بايلاتا ترانزفيشن قبل ما نعمل العمليه عملية العمليه قبل ما نعمل عمليات في حاجات كلينيكال لازم تطمن عليها التعليم في خامن بورتام تكلينك مهمة جدا جدا, جدا, جدا. مهمة أوي يا جماعة إيه الحاجات اللي هتطمن عليها قبل العملية طبعا رقم واحد لازم أشوف الدقيق هيفرق هيفري في العلاج رقم واحد لازم أشوف الدقيق أكتوزس يعني هل أكتوزس ماين موديلت ولا هيفرق يفهمها طبعا طبعا كلها حاجات علشان أحدق نوع العملية طب إزاي أطم من على الدقيق أكتوزس عندي طريقي ممكن أجي على المسافة من هنا لحد هنا من سنتر أفترض ليش لحد اللورد من السنتر أفترض ليد ماشل لحد اللورد ما المثافة دي ما هي, دي؟ ما هي vertical fisher high vertical يعني حجم فيشر vertical future, vertical, vertical المسافة دي نورمالي بتعمل من السنة لو بزقابة نيت اللي هو لو حصلت واحد مللي، المسافة دي أهلات دي؟ ثماني؟ لو فيه توتز اثنين مللي دي المسافة دي؟ طبعا،, طبعا. أنا عن طريق المسافة دي هاي؟ هقدر أحدد مللي، لقيت توتز واحد أو اثنين مللي، وماني. لقيت التوتز ثلاثة مللي يبقى, مورد. يبقى مورد. لقيت التوتز أربعة مللي أو أكثر يبقى سبير، هيدي المسافة من فين فين؟ السنتر <سؤال> اوف ذا ريت لما بنسميها هاي ممكن اقيس التول بتاع من هنا برض دي البيوبل لو انا جيت حطيت نور قصاد البيوبل بتاعتي قصاد القرنيه بتاعتي هتبقى دي نقطه صفر كده <تصفيق> اللي انا دلوقتي دي انا بفتح الليله دي لو حطيت نور هتلاقي في نقطه حطها كده بالظبط اسمها كورنيال فليكس ادي المسافه بينها لحد ايه من حاجه لحد الكورنيال اسمها ايه المسافه دي ما ام ار دي مارجنال فليكس دي المسافه دي نورمالي أربعة م يلا لو كيف واحد منك هتبقى ثلاثة. لو فيه توضيش اثنين من المسيحة دي هي تبقى كاملة يبقى عن طريقها احفد الامار او توضيش يا بي, يا, بي اف اتش. يا ام ار دي. يا يا مارجن بص اسمه عرف. من المارجن للايه للريفليكس ده اسمها مارجنال ديس ده. يا هنا لحد النقطة اختصر مايجي ما اقصد ايه طب هنا اقصد من لحد هنا اقصد ايه لحد هنا اقصد ايه لحد هنا اقصد ايه لحد هنا اقصد هنا لحد هنا اقصد ايه لحد ايه لحد ايه أو ايه لحد هنا اقصد ايه كل أول مقتشف. ايه لحد ولا اقصد ايه لحد لازم أشوف ايه لحد هنا اقصد اللي لحد هنا اقصد ايه لحد لكن عيان اقول احتمال ان بيته لك ان اقول لك اللي اقول لك يعني اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان العمليات لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك هيرفع اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك عشان الغي الاكشن action 3 وعلى الثالث ده دا يا جماعة أجي بصم بـ front 3 يعني الجلد ده أروح أنا ضرجة الجلد أو الـ i في الـ orbital لو أنا كده لأجي الـ بتاع بتاعي يبقى أجي في رفع بقى بقى. بقى دي بقى دي بقى. دي الـ orbital march لو قلت هيرفع بقى دلوقتي وفي الليته اضربها كملي لو اضربها 15 مللي يبقى بالضبط لو اضربها 12 ده بقت من مختلفه في كل الكسور عمري واحد بس الليت شافت اللي يبقى جول وكان مش عارف كم يبقى فيه الليت تضرب على زيرو او واحد او اتنين حاجه بسيطه قوي الليت تضرب حاجه بسيطه اتقلبت function is اور اتفرجوا على الفيديو ده اهو ادي عينيه طبعا هنا الرسمه ناقص هيقول تحت له بلي بيشها بالمطارة حاجة باسم لازل اقول ايه عامل هنا لازل اضرب بالصم لازم لا بيدي هون رب ده. ها؟ مش الدكتور هو ده في الصم وبيحاول يشوف الايه؟ معي جسدًا جسدًا جسدًا في العلاج على الكليلة. ليه؟ اطرت انا لقيت اللي بتو جد او فيل كده اللي لا او اللي بتسميه ويتز طب لقيت اللي فونكشن بور بالعلاقة لو لقيت اللي فونكشن اعمل ايه عملية قوي هذه اعمل شوف اناظر مصر ترفع بها يبقى لو ان بدو البازر غالس أنا استخدم ميمتو اللي بيتزا اللي استخدم المصلح استخدم What is his operation? I use العملية اللي بتقوي اللي بيتر فيها اسمها بلاسكو. هات كل الكلام كلامنا جاي اسمها بلاسكو ديك توريج. إذا إذا بلاسكو ديك توريج. بلاسكو ديك توريج. على الأرقام دي على اللي ما تغيروش ما إذا يا جماعة لما لك أو شيء. يعني إيه اللي بيكتر. بريس تجيب أنا لها ايه؟ لو فيها وينس سترم لما بجي في العلاج أقول لك اللي بيته في فامشامبوري بق فيها ثالث هل في عملية قوي مفصل كومبيليتي برا لايف لا قاطع في العلاج أنا رح بنعمل إيه ثاني كل الاختبارات دي قبل قبل قبل ما أعمل عملية ثالث اختبار اختبار الأوكيلار موتريتي تو إكسيلوت درد للقوة شوف اخبار حركه العين ليه متحركت العين هعرف في ثيرد نيرف بوست ولا هو لو في ثيرد نيرف بوست في دوله قاعده في كل فاكر لو انت غلطت وخلصت التوست الاول هتبين اللي ايه دي بلوبيا دي بلوبيا. بلوبيا. يبقى لو في يا جماعة مين الاول لو انت شاطر اعدل العين الأول وبعدين يبقى لو لقينا سيرد نيرف وبولقي يا جماعة لو لقينا سيرد نيرف وبولقي بلية سيريت الأول اللي دف كونت الأول لول الدف كونت الأول الدف كونت الأول لو انت عنكت الدف كونت الأول هتجيب للعيان بلو بيبقى نكتب على جنبي كده إمتا العملية بتاعه الباص كوبتر عملية تقويت ال Sovietator من أخارها أو في أنت تلقى كونترين America و اناخرها لو في سيرت نيرف بولقي أنا أعمل إيه لأول تكين الأول شينج دباك ثواب استبر كورنيال في فيها عيانين بتلاقي عندهم كورنيال سنسيشن بص يعني عيان. في نفس له ايه لما اتقطع السنسيشن اوف الكورنيا بقى حضرتك مستفيد من وجود التولز. لأن التولز بيحمل اللي فيها ايه اللي فيها صح يا جميع؟ عارب لو انت رفعت الطوز قريبا بيحس الشفط دي ايه أوه. ايه ايه رايك نعمل ايه لعيان ده نأجل العملية بتاعت الطوز لحد ما نيه يبقى قيد السنسيشن اف داكورنيا لحد السنسيشن اف ما يرجع ازي يا جماعة في عيان تاني هأجل عملية الطوز الشفط ايه الفيس من الخبو اللي عنده كورنيا لقد سأعجل تصويرها لحد ما ان تكوني من يا ان تكوني من اجل ان تكوني من اجل ان تكوني من اجل ان تكوني من اجل ان صح؟ من اجل مستفيد من اجل ان تكوني من اجل ان تكوني من من اجل ان تكوني من اجل ان تكوني من اجل ان تكوني من اجل ان تكوني من اجل قلت اللي بانت لازم اختبر المكبس ده كده ليه ماكبس جامب لما بيفتح بقه بيحصل ايه التل ها دي دي تري يختتم طب ايه رأيك العيان ده اهو عنده مكبس جامب انا الليميتر ولا الليميتر وده بق العيان اول ما بيتحرك بقه الليميتر دي بتشتغل ايه رأيك؟ لو انا عملت تقويه للليميتر بقى هو جميل تحبوه وقال إنت أمين كده عملتوا يا بقى؟ العملية أسماء إيه؟ تقوية اللي ميتر ربعا تقويه تقوية اللي ميتر يقصق إيه الكندشن يبقى أسود بقى هو كده تلاقي عليه هو يبقى ده ممنوع إيه؟ تقوية الثالث ممنوع تقوية بتاع المركز إيه يبقى بالك. لو العيان بتاع المعكس جرام في انت عملت له للي بيتو. ده كونديشن. والبي جود ولا والبي وورسن. وورسن دي ماشا. هيبتا حدوء قول اكتر. ده كونديشن والبي وورسن. هنختبر ايه تاني. كل دي اختبارات قبل اعمل ايه? اشتبع رقم تابعين. اشتبع رقم رقم وجود في نور. عارف ما انا في <نحف> اقفل عينك اجه من الريزيستور يعني انا الليد كده بقول له اقفل الليد بتروح روح هو بقى <تصفيق> <تصفيق> لو ما لقتش بزل بنومنا نعمل عملية. لو ما لقنش بزل بنومنا مش نعمل عملية التوسيس ليه؟ العيان بعد ما ب ب بعد ما بقوي له اللي بتر بعد ما بخلص العملية ساعتها التوسيس وقوي له اللي بتر بعمله تقوية للبيش. في غضب أسبوع عشر أيام عندي مفتوحة جامدة. هذا عملية. في فترة غضب عشر أو عشر أيام. يبقى مرحلة مرحله اسمها اوفر كوركشن بيحميني في ليه جامد بعد العملية؟ كويس؟ بس الحمد لله البنز في عدم في عدم في بعد العملية. ممكن ممكن يحصل لك إيه؟ إيكس بوزر كيبا بوزر كيبا باية يبقى في نومنا يحميني في التارضة بعطيام اللي بعد العملية اللي فيهم إيه التارضة بعطيام دول اللي فيهم إيه؟ أفر كوريكش أفر لا يا جماعة أنا بعد ما قوي إيه هو في المرحلة دي لو أنت ستعين الفتحة كده يا جماعة ممكن يحصل له في بوجر التراب. يحميني. لا يمكن يصيبوه. سبب إيه؟ الحمد لله البيضة في الظنب. إذا العدم موجود في الظنب يخلينا تردد نعمل عملية. ماشي يا الاختبار الاخير اختبر المايتينيا لو لإيه؟ العيال تكتوزوا بدأوا بشرط مايتينيا غرين. لإلك نبصش. لإلك مايتينيا او قول المعتينيا جرافيتي خلينا اغير رايي خالص العلاج اختبارات كثيره قبل العلاج اختبارات كثيره قبل العلاج العلاج العلاج لا ايه في دي الحمد لله بس كلمة جميلة يا سعيد من تمن لي إيش ترى نظرة الجراحة والسم والعملية زي نظرة مفصل الدماغ نفسه هالعمليات عمليات يعني فلوس يعني العيال تبقى كويس كده يعني عمليات دي حاجة جميلة سعيد من الحمد لله الحمد لله من لي ترجمة وده طبيعي في أقرب في أقرب ضاعت كلش في أقرب ضاعت كتر نوع ما حدش طلع الحاجات دي أبدا أفضل علاج إيه الحمد لله من لي يلا لو الكلام الاول تبع لو لو التريتمنت من العافيت يوما لو شوي لو التول من جرافيك يوما نشيله لو ميكانيكال توث ريموفال اوف ذا لو بيستريكال توثات بتاع عصبيه ما لناش دعوه لا نو مينينج كريت نيوستيجمين او بروكسجين طيب لو تروماتيك او باراليتيك توث ما تدخلش على طول سنه 6 شهور ليه المرض يستكشف شهور دول يكون سبب التوزس ان الترومة عامله باللذ اديما فاللذ النادي اللي تحت في الايديه ادي فورسه للاديما انها تختفي للهيمور ان يختفي للنيرف المقطوعه انه يرجع يشتغل يبقى لسه فرصة ست شهور في التروماتيك اند باليتيك توزا فور اديما تو سبفايد فور هيمور استي ابزورب فور نيرف تو بي ابن بعد ست شهور اشوف بقى قل بعد ست شهور لعامك عشان نعمله عمليات شوف اللي بيتور ايه او ايه دي weakness ولا كده كومبليت باراليزيس تفهمين انتوا كده يبقى اللي عنده مش ها مش هيبقى ليه ويتس توتس غير بعد كده خلاص طب لو التوتس دي نايتر احب تعمل له عمليه تخويه ولا مش تخويه ما بنحبش اعمله حاجه لو دخلت البنج ممكن يموت اه اه يعني قل خل... له قل له خد النضاره دي انا محطتلنا دعامه لدعم التوتس كدهي قوي مش عم... انا مش هعمل لك عمليه شوف اي حد ليه عشان من النضاره كده نبلصيكاية بندخلها كده في الست بنروح رافع على النت ورافع على النت اجي نستفك كده خلاص ماما طارد دعامه السن الضوء عايز من ايه عايز من ايه للترخ ها طب لو فاكر العام اللي جاب في السن ده كان حصل له ايه في هنا جابت الابنورز دي تضعف او ديفوست نعمل لها ايه ممكن هنا نعمل من الجي لو انت قلبك جامد بقى ماشي له أو أول شيء عمله أبو جلوز الفريق اللي ميني أول أول مين؟ لا